generals Allahu akbar Alhamdulillah صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة آملة ناصبة تصلى ناراً تَسَالَى نَانِيَةَ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنَ غَرِيرٍ لَا يَسْمِنُ وَلَا يُغْنِيهِ جُوعٌ وَجُوعٌ أَوْ مَرَضٌ وَلَا فِي ثَعِيرٍ آراضٍ فِي جَنَّةٍ نَادِيَةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغْوًا فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ فِيهَا فَأَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ لَّسْتَ عَلَيْهِم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس تودع والقمر إذا تلاها خواب ما دساها كذب السواد بتغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ما قطى الله وسقياها فكلبوا وفاقوها فدندما